الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ فصل في ضمان غير المال من الأبدان ويسمى كفالة الوجه وكفالة البدن كما قال والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول به أي ببدنه حق لادم كقصاص وحد قذف وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى كحد سرقة وحد خمر وحد زنا ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه أما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل كنا قد تكلمنا في الأمس عن الضمان وقلنا إن الضمان إنما يصح إذا كان على شيء معلوم وسواء كان ذلك بإذن أو بغير إذن وعلمنا التفصيل في ذلك ولكن الضمان إنما يكون في الأموال واليوم نتكلم عن جزء من الضمان يسمى بالكفالة والكفالة هي إحضار جسد هذا الإنسان بدن هذا الإنسان إلى مجلس من المجالس معنى ذلك أن الإنسان يريد فقط أن يحضر خصمه إليه في المجلس فقط ولا علاقة له بأي شيء من أنواع المال على الإطلاق ولذلك أنا أريد فلانا ولذلك عليك فيقول فلان علي احضاره فلو قيل برأسه مثلاً بيده في جسده يعني لو أطلق الجزء وأريد الكل صح أقول له أنا بجيب لك رأس فلان اللي عنده يعني هل يقطع رأسه ولا يعني يأتي به أنا بجيبه من إيده إلى غير ذلك من يده من رأسه من رجله كيفما كان المهم أن يأتي به إلى مجلس التخاصم ولذلك هذا النوع من الكفالة من الضمان يسمى كفالة ويتعلق بالابدان فقط هل هناك من دليل في كتاب الله عز وجل دليل صريح في كتاب الله عز وجل لا يوجد ولكن يوجد استئناس وهو قول سيدنا يعقوب لن ارسله معكم من يعني يوسف عليه الصلاة والسلام حتى تؤتوني موثقا من الله تأتني به إلا ان يحاط بكم فمعنى ذلك كأنه يطلب منهم الآن موثق عهد على أن يأتوه بمن أن إذا ذهبوا به أن يكونوا كافرين لبدنه بإحضاره مرة ثانية قال فصل في ضمان غير المال من الأبدان إذا لا علاقة في هذا المفصل للمال ابدا وإنما العلاقة إنما تكون بالبدن فتسمى كفالة بدن يعني إحضار الشخص إلى مجلس التخاصم احيانا أنت تثق بفلان ولكن الثقة بفلان هكذا مجرد لا تكفي ينبغي أن تعرف مكانه وينبغي أن يدلك عليه إنسان معين أو أن يأتي به فهذا ما نريده في هذه في هذا الفصل قال ما حكمه الآن طبعا عندما يطلق جزءا من أجزائه ويريد الكل ينبغي أن يكون هذا الجزء لا يعيش بدونه والله قال له أنا بجيب لك, يا من شعر, بجيب لك شعر مثلا حلق له شعراته جيب هون أو جيب من اظافره أو كذا هذا يعيش بدونه بثيابه كذا لا القصد عندما يقول برأسه لا يعيش بغير رأسه فإذا أطلق هذا الجزء فإنما يريد الكل إذن حكم الكفالة بالبدن جائزة الإنسان يرغب بها أحيانا ليحل خصومة تكون ما بين اثنين أنا آتيك ببدن فلان والناس يحتاجون إليها فقد يستطيع الإنسان أن يأخذ حقه المالي ولكنه يريد أن يصل إلى خصمه وأين يوجد هذا الخصم والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول ببدن به أي ببدنه حق لآدم طبعا هنالك جائزة إذا أذن هذا الإنسان فقال قال له مثلا خصمه من يكفل بإحضارك من يتكفل بإحضارك قال سعيد خالد بكر ذهب إليه وبإذنه كفل إحضار بدنه طبعا إذا كان هذا الذي أذن بالأصل تقبل يقبل إذنه، أما إذا كان لا يقبل إذنه، فبالأصل لا تصح لا يصح ذلك الأمر مطلقا قد يقول قائل قد يموت هذا الإنسان، فماذا نفعل نقول قبل الموت أو عند الموت قبل الدفن ماذا يفعل؟ يشهد هذا الكفيل. على أن هذا الميت إما أن يأتي بالخصم وإما أن يحضر الميت إلى ذلك الخصم وإما أن يشهد على أن هذا فلان قد انتقل إلى الله تبارك وتعالى ونزل إلى هذا القبر يعني المهم أن يثبت شهادة بوفاة هذا الإنسان حتى إذا قيل له أنت كفلت إحضار بدن فلان أنا بجيب لك بدن الأحياء بس ما بجيب لك بدن الأموال. مات انتقل إلى رحمته تعالى قال ببدنه إذا كان المكفول به أي ببدنه حق لآدم في دينه باعه شيئا وله عليه دين وطلب كفالة بدنه ما في مانع هذه الكفالة حق لآدم نأتي به وتصحه أحيانا تكون هنالك عقوبة لكن هذه العقوبة ينبغي أن نفرق ما بين عقوبتين اخواني مثلا لو إنسان سرق من إنسان مبلغا من المال وكان هذا المبلغ بشروط السرقة قد يعني كان في حرز مثله وكان أيضا بادغا للنصاب استوفى كل الأمور عند ذلك يجب على السارق أن يعيد المسروقة إلى صاحبه ويجب على الحاكم أن يقطع يد السارق حدا لله تبارك وتعالى إذا ما حق الآدمي في هذه الحالة فقط المال الذي ينبغي أن يعود ما هو حق الله تبارك وتعالى قطع اليد هل للمسروق منه أن يتدخل في مسألة قطع اليد لا هذا حق لله أنت تطالب بمالك والحاكم يطالب بحق الله تعالى أما إذا كانت المسألة فيها سرقه مثلا فهل نقول في مسألة السرقة أنا أكفل فلانا من أجل أن أحضره إلى مجلس القضاء من أجل أن تقطع يده لا لأن هذا حق لما لله تبارك وتعالى نعطي مسألة, مسألة ثانية فيها حد ولكنها حق للانسان فلان قال لآخر يا زاني مثلا وهذا الإنسان بريء من الزنا ماذا يسمى هذا؟ يسمى قذف وعقوبة القذف ثمانين جلدة هذه الثمانين جلدة هل هي حق لله أم حق للآدم؟ ده حق للآدم لأنه إن عفى عنه تسقط فكل شيء إذا عفى الإنسان عنه ويسقط هذا حق للادمي اما إذا كان حقا لله عز وجل عند ذلك لا يسقط لا. الزنا المزني بها ماذا تاخذ من الزاني افتض بكارتها فلها مثل أهر اجر في ولها مثل مهر المثل بسبب ما نقصها من افتضاض بكارتها مثلا فطبعا إذا كان متعد عليها إذا لم يكن بينه وبينها يعني اتفاق تواطؤ عند ذلك حقها بالنسبة اليه النقص الذي حصل بسبب هذا الزنا اما حق الله تبارك وتعالى فهو الرجم ان كان محصنا محصنا والجلد ان كان غير محصن كذلك يعني مسألة القتل القصاص في القتل انت هذه النفس بالنفس فان تنازلوا عن الديه هذا حق ظالما واضح كل شيء يقبل ان نتنازل عنه يسمى حق لمن للادمي غير نتنازل لا نتنازل عنه حق لما لله تبارك وتعالى لذلك قال والكفاله بالبدن جائزه اذا كان المكفول به اي ببدنه حق لآدمي واعطينا حق الادمي مثل بالمال أو بالعقوبة المال يحتاج إلى علاقة مالية عقوبة مثل حد القذف قال الشيخ كقصاص يعني مثلناها وحد قذف فالقصاص النفس بالنفس هذا حق للإنسان قصاص وأيضا حد القذف كذلك هذا حق للإنسان وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى عنا في حق لله تبارك وتعالى محض حد السرقة سيدنا صفوان رضي الله عنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع عباءة ليتطهر يتوضا فجاء بعض الناس شخص وسرق هذه العباء فقبض عليه ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد أراد أن يتشفع له قال هذا قبل أن تأتينا به قبل أن تأتينا به سرقه كانت بينك وبينه سامحته لم تأتي به إلى الحاكم أما وقد جئت به إلينا فيجب علينا هنا أن نقيم حد الله تبارك وتعالى فقال وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى هذا حق محض لله تبارك وتعالى مثل حد السرقة تماما فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى كحد سرقتين اجي واحد انا بجيب لك يا ليه الان موجود بين ايدينا ونقيم عليه الحد لا حاجة للتأخير في هذه المسألة ولا حاجة لتعطيل الحدود وإن البلد التي يقام فيها الحدود تقول سيدنا ابو هريره فيما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لحد يقام في الأرض خير من مطر أربعين سنه حد واحد يقام في الأرض خير من أربعين سنه أربعين سنة يعني ينزل فيها المطر على الناس ويتمعمون فيه إن إقامة حد واحد أفضل من هذا كله لما ننفذ فيه من أوامر الله تبارك وتعالى ولما يكون فيه من الخير بعد ذلك. فقال كحد السرقة وحد السرقة نوعين إما أن يكون حد السرقة بقطع اليد من الرسغ بعد ان نثبت السرقة ولا يوجد هنالك شبهة يعني قد يكون ياخذ من مال شريكه في شبهة هنا؟ نعم في شبهة قد يأخذ الأب من مال ولده في شبهة نعم هذه نبتعد عنها أما إذا لم يكن هناك شبهة وسرق وكان هذا يساوي أكثر من ربع دينار وكان أيضا في مكان وفي حرز عند ذلك نقيم الحد عليه أما إذا كان في قطع طريقين هذه السرقة طبعا هؤلاء صار لهم حد آخر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو أن يقتلوا ويصلبوا ماذا يحدث هل قتلوا وأخذوا المال وأخافوا السبيل كل ذلك مر معنا في مسألة حد قاطع الطريق حد قاطع الطريق حد لله تبارك وتعالى أيضا لأنه يشمل على حد السرقة وحد خمر قال كحد سرقتين وحد خمر شرب الخمر بينه وبين الله عز وجل ما في علاقه لاي إنسان على الإطلاق في مسألة شرب الخمر فإذا هذا وافترى بعد ذلك شرب الخمر وطبعا لم يكن هناك لم يكن مكرها على شربها ولم يكن مخطئا في شربها بل كان عامدا متعمدا وشرب الخمر فإنه يقام عليه حد الخمر على خلاف في هل هو الأكلهم اتفقوا على الأربعين أربعين جلدا ولكن بعض الفقهاء يزيد على ذلك بما قاله سيدنا علي من شرب فقد هذى ومن هذى فقد افترى ومن افترى اقمنا عليه حد الفريه وهو حد القذف وحد زنا سواء كانوا متوافقين أو غير متوافقين متوافقين وشهدوا اقر كل من الزاني والزانية فإن حق الله تبارك وتعالى في هذه المسألة إن كانا غير محصنين فعقوبتهما الجلد وإن كانا محصنين فعقوبتهما الرجم حتى الموت طبعا فإن كان المرأة أو الرجل يعني معتدى عليه محتمل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقد تكرهه على ذلك اهتمان ووصف هذا الأمر وقال إني أخاف الله رب العالمين محتمل إذا كان مكرها عند ذلك الحد على من يكون على المكره منهما وحد وحد زنا ويبرأ الكفيل طبعا أعطانا مثال في هذه المسائل بعض الحدود لله تبارك وتعالى ويبرأ الكفير بتسليم مكفور ببدنه أنت تطالبني بزيد وهذا زيد قد أحضرته إليك تماما في مكان التسليم أما جايب زيد بدك يا كفلان لك زيد وجايب اتنين معه سيافين وإذا واحد بده يتحرك معه بجيب أجله هذا سلمه ولا جايبه مع مانع معه مانع ما هو المانع حاطط اثنين التالين اتلخ واحد على اليمين واحد على شماله قال له خده هل يستطيع أن يأخذه لا يستطيع لماذا لأن زيد ممتنع عن الاستلام بسبب ما يحاط به من قوة أو ظلم أو ما شاكل ذلك فهذا مانع من الموانع والله كان في مثلا في حائل بينهما فهل أي حائل كان طبيعي أو غير طبيعي قال استلم لا يستطيع استلامه عند ذلك هل يبرأ؟ لا يبرأ إذن ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه أما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل أما لو جاء المكفول زيد يا أخي أنت تريد من فلان أن يحضرني إليك ما في حاجة أنا صاحب حق واليوم أتيت من السفر وها أنا ذا بين يديك ماذا تريد مني يبرأ الكفيل يبرأ إذا جاء بنفسه ووصل إليه أنا سلمت نفسي عن فلان هكذا يقول سلمت نفسي عن فلان أنا الأصيل والكفير مطلوب منه أن يحضرني إليه فأنا حضرت بنفسي هل يكفي؟ أما لو وقف ساكت ذلك ما بيعرفه وحمل حاله ومشي هل يبرأ؟ ما تعرفني أنك أنت الذي تسلم أنا مثلا قد لا أعرفه نسيت شكله لكن لو تكلم فقال أنا فلان وأسلم نفسي عن فلان عند ذلك يصح قال له أنا قلت لك السلام عليكم كل الناس يقولوا السلام عليكم قل أنا مشغول بعملي مرأ قال لي السلام عليكم قال والله العظيم أنا جيت عندك وسلمت عليك سلمت عليه مثل الناس اللي بيسلموا عليه من ولم أنت به أنك أنت ينبغي أن يعلم نفسه فيقول سلمت نفسي عن جهتي الكفيل طيب إذا ما أحضره كم يعطيه الحاكم طبعا ان كان في مسافة معينه وطالب وطلب به فإن الكفيل يعطى مهلة مهلة الذهاب والإياب وإقامة ثلاثة ايام وبعد ذلك من الممكن أن يحضره إلى مجلس التخاصم قال له انا بسلمك يا الاصل ان يكون التسليم في دمشق قال له بسلمك يا بحلب انا, ما أنا مك... ما لا اطالب أن أذهب إلى حلب الاصل الكفاله في دمشق فلا بد من تعين محل للتسليم وهو دمشق احيانا قد يعينه في مكان لا يصح لا تستغرب اليوم اشياء كثيره جدا يعني هل أقول واحد أنا بسلمك يا مثلا هنا بحدود الأردن لو كان الأخ فلسطيني لا بده شهور تطلع له فيزا ليوصل للأردن إذا بده يمر معبور بالعمرة إيه عند ذلك ماذا يستفيد من ذلك قد يوافقوا عليه وقد لا يوافقوا عليه في مسائل أحيانا سياسية أنا أضرب مثال على هذا الأمر في منطقة يمنع الدخول إليها إلا بإذن معين وهذا الإذن أحيانا يكون متعذرا فهذا الأمر لذلك جعلوا مكان التسليم لا بدنا كلفة ولا بدنا إذن ولا بدنا شيء على الإطلاق شوفوا المسائل الشرعية مسائل واضحة جدا لا يمنع منها مانع طيب أحيانا بيكون الشخص الذي نريد أن نكفل له البدن يعني بعض الناس أحيانا متعبين فياتي هذا الكفيل ويأتي بالمكفول فيقول هذا فلان يجيب اثنين شهود اخي استلمته قال استلمته شت ونستلموا انا بريء من هذه الكفاله الو السلام عليكم وعليكم السلام فعند ذلك اشهد عليه وانتهى هذا الامر ما ابل ما في اثنين شهود حملوا وسلموا للحاكم قال له انا كفلان بفلان ببدنه هذا هو سلام عليكم انتهت المساله بعد بهذا ننتهي من هذا الفصل بعد ذلك ننتقل الى بحث الشركه بحث الشركة سابدا فيه بشكل عام هنالك شركات كثيرة في المجتمع اخذنا هذا بس نحن في في تسبيق ما بين فالشركة تنقسم الى عده اقسام هو الشركه هو أن يعطي كل واحد في الاصل مال الى غيره هذا المال نخلط المالين مع بعضهم البعض وبعد ذلك نشترك في العمل هذه الشركة وكل واحد منا في نهاية السنة أو في نهاية العمل بعد ما ربحنا ربح معين نقسم هذا الربح بنسبة المالين هذا أصل الشركة بشكل عام لكن هنالك أنواع من الشركات ينبغي علينا أن نوضحها أولاً. من اجل ان نعلمها بوضوح هل تصح او لا تصح فيها العتالي مثلا تاع عند المكتب اللي بسموها شركه الحمالين الواقع هي شركه ابدان شركه الحمالين فلان بيروح بينزل سياره فلان بحمل سياره فلان بي... بيطلع ببرز فلان بيرتب الى غير ذلك بعد ذلك ياتون كل واحد مثلا ربما عملوا في مكان واحد أو في امكنه متعددة بعضهم عمل بعضهم لم يعمل بعضهم كان في المكتب إلى غير ذلك جعلوا هذا المال ثم بعد ذلك قالوا عددنا خمسين سنقسم هذا المال على خمسين أو على عشرين هل يصح في شركة الأبدان لا تصح شركة الابدان لا تصح عند الإمام الشافعي على الإطلاق إذن كل عمل أن يشترك اثنان فأكثر في بدنهما وبعد ذلك يتقاسما الربح بينهما الكسب يعني الربح وكسب هنا بينهما فهذا لا يصح بحال من الأحوال ومن ذلك أصحاب الحرف صحاب الحراف يعني كل اثنين أدولي حدادين ونجارين ومسلا وخياطين وكذا كل هذه الشركات مع بعضها لا تصح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام أبو حنيفة جوز هذه الشركة في عندما تكون مثل شركة الحراف يعني هذا نجار وهذا نجار يعني هذا الروح بيفصل وبركب وهذا بيفصل بالمحل وإلى غير ذلك اثنين ثلاثة وبعد ذلك الربح بينهما عند الإمام أبي حنيفة جائزة وعندنا غير صحيحة طيب ما هو الحل لو فعل إنسان مثل هذه الشركة الحل يلزم لكل واحد من الآخر أن يعني ننظر في هذه المسألة فلان عمله عندي ماذا يساوي إجرة المثل وعملي عنده ماذا يساوي إجرة المثل وعند ذلك تنتهي هذه الشركة من أجل أن نحل الشيء الماضي لكن شركة وهذه الشركة يعني ربما يشترك فيها كثير من الناس اليوم وشركة فيها عمل ليس شركة التجارة البيع والشراء أحيانا ما في مانع أنا بعت شركي باع إلى غير ذلك ليس فيه مشكلة أما الشركة التي فيها عمل في الأبدان عمل في الأبدان نحن اتنين شركاء لا نعمل عندنا مثلا فتحنا مصنع وعندنا عمال وعطينا اجر لهؤلاء العمال وراقبنا ادي مسألة اخرى لكن نحن نريد الان ان نشترك بعملنا لذلك ترى غالبا الذين يشتركون في اعمالهم لا تربينهم اتفاق اخي انا في الزندار بكرة صباحا اي اخي ما بيجي الظهر يوم بيجي هذا راع السيران وأنا قاعد بالمحل إلى غير ذلك فبتلاقي على طول خلاف بيناتهم لذلك هذه الشركة فيها إشكال فلا تصح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه في شركة مفاوضة حتى يا أبو بكر حط إيدي بايدك أنت بتروح السوق وتشتغل وبتكسر وأنا بروح وبشتغل وبكسر فشو بيصير علينا؟ الربح بيناتنا و علينا لحنا اثنين حطينا ايدينا بيد بعض البعض طيب ما هذا الباطل هذا انا بربح و بتخسر انا بخسر و بتربح انت ربحت كثيرا و انا ربحت قليلا ما هذا التعاون الذي ما انزل الله به من سلطان كل واحد ينتهي بعمله وبعد ذلك إذا احب احدهما أن يهدي للاخر ان يتصدق على الآخر أن يحسن إلى الاخر ما في مانع أما فقط أنت تشتغل وأنا أشتغل وبعد ذلك هذه شركة مفاوضه أيضا هذه الشركة باطلة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا في شركة الوجوه أخونا أبو محمد والله مطالع بايده اليوم بده يفتح بقاله لكن ما بيعرف ولا تاجر من تجار البزورية تعال أنا بغضك لعن تجار البزورية أعطوا له محمد أعطوا أعطوا أنا العيني أعطوا أخذ المحل فتاة أنا بيطلع لي نص الربح بيناتنا. ليه أنت لولا وجهي اللي نزلت أنا فيه على السوق ما أعطوك مين التجار هل تصح هذه الشركة لا تصح هذه الشركة إذا ما هي الشركة التي تصح الشركة التي تصح في هذا الباب تسمى بشركة العنان ما هي شركة العنان لا. هلأ لحنا هل الناس بيقولوا بالمتى اللي له شريك؟ له معلن شركة العنان العنان هو بالأصل الرسل شلون الإنسان بيحط الرسل بالدب بيمسكها هاي رابع يخليها تزيح يمين وشمال وتوقف امتى ما بده لذلك الشريك بتلاقي دائما مرتبط برأي شريكه فأنا أجعل مالا وأنت تجعل مال والربح يكون بحسب رأس ماليني وهذا كأنه كل واحد حط الرسام بين برأبة شريكه ما بخليه يتصرف إلا ضمن الحدود العامة لهذه الشركة هذا النوع من الشركة طبعا كل واحد فوض الأمر للآخر فكأنه قال أذنت لك في التصرف في مالي والآخر قال أذنت لك التصرف في مالي هذا النوع من الشركة فقط هو النوع الصحيح في الشركة طيب هل له شروط طبعا لا بد من هذه الشروط العامه التي تكون والله تعال انا بعطي اغراض بيتنا ونحسات أمي امي لا هذا الشركه ما بتصح لا بد ان ناتي انت تاتي بمال وانا اتي بمال ونخلط المالين مع بعضهما بشكل أنهما لا يتميزان سواء كان المال عباره عن نقود او كان المال عبارة عن اشياء مثليه كنا نحن في قرية أنا عندي حمص وأنت عندك حمص مثل بعض البعض أنا عندي أمح وأنت عندك أمح رز ورز خلطناه مع بعض البعض وبعد ذلك أردنا أن نتشارك فيهما هل يصح هذه الشركة؟ نعم تصح طبعا هذه الشروط سنتكلم عنها في الغد إن شاء الله لكننا أشرنا إشارة إلى باب الشركة والحمد لله رب العالمين